وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا لَّيِّما يَوْمَ تَرْجُفُ لَظَى وَالْجِبَالُ كَأَن لَّمْ تَكُون ۚ إِنَّ عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذون فكيف تتقون إِن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء من فطر به كان وعده مفعولا إن ما هذه تذكرة؟ فما شاء أتخذ إلى ربه سبيلا؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى سي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل ونهاره علم أن لا تحفوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون منهم في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا